On altıncı cüz, sayfa 301. Bismillahi r قال هذا فراق بيني وبينك سنبئك بتأويل ما لم تستضيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعبها وكان وراءهم ملكه يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ردهما خيرا منه زكاة وأقرب الرحمن وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحتهم لهما وكان أبنهما صالحا فَإِذَا <تصفيق> رَبُّكَ يَا رَبِّ كَيْفَ بَلَغَ لُغَى الشَّدْمَ وَيَسْتَخْرِجُ كَنْزًا مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ قِرْدَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على من لم لهم من دنيا ذلك كذلك وقد أحبنا بما لديه خبرا <تصفيق> ثم أتبع سببا حتى إذا بلغوا بين السدين وجد مني دوني ما قاما لا يكادون يفطهون قولا قالوا يا ذا القرنين إنا يأجود ومأجود مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير وفاعلني بقوة أن يعل بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصرفين قال فهو حتى إذا جعله نرى قال آتني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعن ربي جعله نكاء وكان وعن ربي حقا وتركنا بعضهم يومين ينوج في بعضين ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومين ذي للكافرين عار الله الذين كانت أعنهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي إن أعترنا جهنما للكافرين نزلا قل هل لنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ول سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات رَبِّهِمْ وميدقائه فحبطت أعمالهم فَلَا نُقِيمُ لهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ وزنا ذلك جَزَاؤُهُمْ بأن ذلك جزاؤهم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك جزاؤهم جننوا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي إن الذين آمنوا كانت فيها لا كان البحر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إلا هو واحد فمن كان يرجو نقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد الذكر رحمة ربك عبدا وزكريا إذ نادى ربه نلاء خفيا قال رب إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولا فكن بدعائك رب شقيا وَإِنِّي خفت الموالي من ورأي وكانت امرأتي عاقرة فأبلي من لدنك ولين يريثني ويريث من آل عقوبة وجعله رب رضيا يا زكاري إنا نبشرك بغلام اسمه يحلى لم نجعل له من قبل سميا قال رب وقد من قال, قال ربك هو قال رب آية قال آتك Fakarj ala qami min al-mihrab, fawha ilim anasabbih, yubkura يا يحيى أخذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صريا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبررا بوارده ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه مولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ويذكر في الكتاب مريم إذن انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثد لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك يكن تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما من زكيا قال أن أنا يكونني أغلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هيين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية فحملته تبدت به مكانا قصويا فجاء قالوا إلى جذع النخلة قالت يا ليتني منت قبل هذا وكنت نسيا ننسيا فنادها من تحتها ألا تحزني قال جعل ربك تحتك سريا فعزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا كل وشرين وقالني عيننا فإما ت الن من البشرري حدا فقول إن نظر لن الرحمن الصالما فكل اليوم عنسية ف تبيين قال أن يَا من قاليا ما رمل قد تشيئ فرية ختهون ما كانبلكمرائ سوء وما كانت أمكن مغية فشارت إليين قال كيف نكل مماك في المهند قال إني عمل الله آت الكتاب وجعل نبية وجعلني, وجعلني مدارك أ كنت بالصلاة والزكاة ما وبرم بوالدته ولم يجعلني جبارا شطيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قال الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولده سبحانه إذا انقض أمره فإنما يقول له كون فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهري ومن عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في غلال مبين وَإِذَرۡهُمۡ ي֥وۡمَ ٱلۡحَسۡرَةِ إِذۡ قِيلَ ٱلۡأَمۡرُ هُمۡ فِي غَفۡلَةٍ مِّنۡهُ هُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرۡسُلُ ٱلۡأَرۡضَ مِنۡ عَلَيۡهَا وَإِلَيۡنَا يُرۡجَعُونَ وَٱذۡكُرۡ فِي الْكِتَابِ إِبۡرَٰهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقٗا نَّبِيّٗا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ مَا لَا يَسۡمَعُ وَلَا يُبۡصِرُ وَلَا يُغۡنِيكَ عَن شَيۡءٍ يَٰأَبَتِ يا إِنِّي قَدۡ جَآءَنِي مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَمۡ يَأۡتِ قال راغبا أنت عن آليتي يا إبراهيم ولئن لم تأتي لأرجمنك وأنجرني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفيا وأعتزلكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وعمنا له إسحاق ويعقوب جعلنا اجعلنا نبيا وعمنا لهم من رحمتنا واجعلنا لهم لسان صدق عنيا وأذكروا في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ منجان بالض الأمان وقرربنا وجنية وه بنا ل من هَارُونَ خاالها ربية فِي الْكِتَابِ في الكتاب إسماعيل إنوك صالي وَكَانَ عن وكان يأمر أهلهم بالصلاة والزكاة وَكَانَ النبية وكان بِالصَّلَاةِ عن ال ل وكان عين ربي ما رضية في الكتاب الليية سإنه كانصدطقا النبية وفعناما كان عليية ويك الذي أن عملله من النبيين من ذرية آدم ومن حمل آيات الرحمن جدہ وہ لگو کہ فخلف من بعد خلف أضعف صلاته وتابع شهواته فسوف ينقعون ضياء إلا من تاب آمنا وعمن صالحا فولا إن كيدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنة التي الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعد ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلامة والأمر فيها بكرة وعشية تلك التي نورف من عبادنا من ما كان تقيا وما تنزل ربك بين وما وما بين ذلك وما كان رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مدت لسوا فأخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فربك لنحشرنهم وشاطين ثم لنحضرنهم حول مجثيا ثم لننزعن كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتييا نحن عاعلم بالذهم أولا صية وإمنكم اللاار ما كان ع ربكحتما ما قلية ثممنجل الذي تقول نظر الظالين فيها جثية وإلاتل العالم آيةنابيات قال الذي كفرون الذي أن أيفل ق خير مقام احسن نندية ووك حالت نقبهم من قرنهم احسنوا أساات مرية وما كانت ال الله فل الله الررحمن مدا حتى ا أ ما يعدون والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب خير مرد صحيف الجزء أفرأيت الذين كفروا بآياتنا وقالوا لأمت ينما لما ولدا أبضل عن الغيباب تاخذ عند الرحمن عدا كلا سنتب ما يقول ونمد من العزة بمد وأن ليثه ما يقول ويأتنا فردا واتخذ من دون الله آليات ليكونوا لهم عزا كلا سيكون بعبادة ويكون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشيابين على الكافرين تأزدهم عزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ويلدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدن قد جئتم شيئا إدا فكان السماوات يتفقرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أَلَٰهُمُ الرَّحْمَٰنُ وَلَدَ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا لَّقَدْ أَحْصَاهُ عَدَدًا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزل عليك القرآن لتشخى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى لهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر فإن قان فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ولأتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلي مكثوا إني آنس نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هنا. فَلَمَّا ما أتانون سى إني أنا ربك فخلعني عليك إنك بالوان المقدس طواء وأنا اختك فستمع عليه ما يح إنلي لأن الله لا إ إلا أفعل بدين اق الصة الذكرري إن السعت آثية أكاد الخفي وجزسا كل نفس بما تسعى فلا لا قال يا حية تسعى قال خذها ولا تخاف سنعيدها سيرة الأولى واظممي لك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طبع قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واجعلني وزيرا من أهلي أرون أخي أشدد به أجري وأشركه في أمري كي نستبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوذيت سؤلك يا موسى ولقد ملن عليك مرة أخرى إذ إلى أمك ما يوحى إني قذفين في التابوت فقذفين في اليمن فلنقي اليم بالساحل أخذه عدو لي وعدو الله وعدم قدت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تنشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفلوا فرجعناك إلى أمك كي تقرع ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغن وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا نوسى واصطنعتك لنفسي إذهبا أنت واخرك بآيات ولا تنيا في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طار فقولا له قولا لينا لعله يتذكرا ويخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يضغى قال لا تخاف إني معكما أسمع وارا فاتياهم فقول إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قال جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع هدى إنا قد أحي إلينا أن, أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما ينسى قال ربنا الذي أعقى كل شن خلقه ثم لا قال فما بعد القرون الأولى قال يا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيه سبلا من السماء ماء فاخرجنا به من نبات شتى كلوا ورعوا ان في ذلك لايات من خلقنا لكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارا اخرى ولقد ارينا اياتنا لتخرجنا من ارضنا بالسحر يا موسى فلناتي انك بالسحر بيننا وبينك موعدا وبينك موعدة. اين لن يخلفه نحن وَلَا اعذ ما كان الزراء قال موعدكم يوم الزينة وايحشر الناس ضحا فتولى فرعون فاجمع كيد ثم كيدكم ثم اتى قال لهم لَا تَفْتَرُوا لا اللَّهِ عن الله بِعَذَابٍ فيشفتكم بعذابه وقد خاد هذا من وقد قالوا يا نوسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا لهم وعصيهم يخيل إلي من سحرهم أنها تسعى فأجس في نفسه خيفة نوسى قلنا لا تخف إنك آت الأعلى ولق في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيل ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألخل السحرة السجناء قالوا آمنا بربنا رونا موسى قال آماتم لهم قبل أن آزن لكم إنه لَكَبِيرُكُمْ الذي أعلمكم السِّحْرَ فَلَمْ قطعن أَيْدِيَكُمْ ما أرجلكم من خلاف ولا فِي في جزوع النخر ولتعلمن أينا أشد عذاب وأبقى قالوا على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضي ما إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا هضاينا وما أكرهتنا عليه من استحب الله وخيره ما أبقى إنه ما يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قرع من الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدمي تجريمي تحت الأنهار خالدين فينا وذلك جزاء من تزكى صحيفة 316 ولقد أوحينا أن أسبع بني فاضل بلهم في البحر أبسا لا تخاف دركه ولا تخشى فاتبعون في العون بجنوده فرشيهم من اليمن ما رشيهم وألا في وما هذا يا بني إسرائيل قد أنجناكم من عدوكم ووعدناكم جنبا طور الأيمن ونزلنا عليكم Kullumunun ayıbatıma rızıklanak, ve la taqawwufi, fa yihill alin kumuğalbi, ve man yihill alin yallahbi. Fakadawa, ve inni la hafırılmataba, ama oğrımın aslanı hayatı mahvede. Vb. Engel aranıqamak, ya müsa. Allahumü la yağla etri, ve engel tuğlayak, Rabbı te r-Allah. Ana, fakinna qariftena, qamak min bengi, vahala müsâmri. Fadıgın asrila, qawmi, gahbana istifa. Ana, qamak, alam yehdükum, Rabbıkmuğden hasla. Fadala alin kum, قالوا ما أخلفنا موعلك بملكتنا ولكن حمل أوزار من زينة قوم من زينة القوم, القوم فقدلنا فكذلك القسامرين فأقرج لهم عجلان جسد لهم خوارون فقالوا هذا إلهكم وإله من شافناه فلا يرون إلا يرجع إلى مقاوله ولا يملك المقرء ولا نفعه ولقد قال, قال لهم هارون من قبلي قام إنما سوتين ب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 ألا تتبعن أفعى صيت أمري بل أمة لا تأخذ من حيتي ولا برأسي إني خشيت وأن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تلب مقاولي قال فما خطبك يا سامي قال بالصورة بما لم يبصر به فقبلت قبلة من أثر الرسول فنبتثنى وكذلك سوّيت لنفسي قال فنهاه فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن يُخْلَفَ وَأَنظِرَ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي أَضَلَّتَ عَنْهُ عَاكِفًا لَّن ثُمَّ لَنَسْفُنَّ فِي الْيَمِّ يَسْفًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا قَرَصَ يوم الْأَذْهَانَ a uh -huh. نحن عالم بما يقولون إذا قال أمثل طريقة إلا بسم إلا يوما ويسألونك عن الجبال تقول يسألك ربي نسفا فإذا رأى قاع الصفة لا تعرفين عوجا ولا أمتين يومئذ يتبعون الدعاء لعوجا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أمسى يومئذ لا تفعش فعات إلا من أذن للرحمن ورضي له قويا يعلم ما بين أديم وما خلفهم ولا يحيطون علما وعنت الوجوه للحي قيوما وقد خاب من حمل الظلماء ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف الظلماء ولا وكذلك أن نزلنا قرآنا عربية وصرفنا فيه وصرفنا فيه للوعد لعلم يتقون أو يحدث كلهم الذكرى فتعال الله الملك الحق ولا تعجل من القرآن من قبل أيه قل الله إليك وحيه وما قل رب علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل الفنسية ولم نجد له عزما وقلنا قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليه سابا فقلنا يا آدم إن هذا العدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى İnneleke allete cu'a fihâ ve lâ terâ ve ennek lâ ve وَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ قَالَ لَهُ مِنْهُمَا فَأَكَلَ مَا ظَنَّ لَهُ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَاهُ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ قَالَتْ إِنَّكَ لَجَادِلٌ وَكَذَلِكَ نَجَّى مَجْنُوشًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَةِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى فَلَمْ يَهْدِ لَهُ مَن كَانَ مَالِكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمده ربك قبل أضلع الشمس وقبل غروبها ومن آناء إلا نفس بسبح وأطرافنا لعلك ترى ولا تمدّ نعينك إلى ما متعنا بأزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفستنا فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة بصلاة عليه لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة لتنا قولا قالوا لا بآيات من ربه أو لم تأت من بين ما في صحب أولى ولو أن أهلكناهم يعدلني قبلي قالوا ربنا لو لرسل تلين رشولا لَؤِلَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَرَتَّبَ بِآيَتِكَ مِنْ قَبْلِ أن نَدِلَّ وَنَخْزَى وَلَكِنَّهُمْ مُتَرَبِّصُونَ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ هُوَ